فَلَمَّا جَاءَتُ لِيَمَنَ قَالَتُ مِنْ الدُّنَانِ بِمَالٍ فَمَا أَتَيَيْنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَيَتُمْ بَلْأَتَيْنَ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأَتِيَنَّهُ بِجُنُودِ اللَّهِ بَلْلَهُ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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل لا يرتد إليك طرف فلما رآه مستقرا وعزه قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليذل وني أشكر أم أكفر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَسْكُرُ لَهَا عَرْشَهَا لِنُبْرِئَ هَذِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُ هَٰذَا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ